ففسق عن أمر ربه أفتت خذونه وذريته أولياء من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 فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا